أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأخضر الصلاة وأسكى التسريم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على المحمد إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى موقف ابن ثيمية من آية التطهير وقلنا إنه تكلم عن آية التطهير في مواضع من منهاج سنته و من هذه المواضع المجلد السابع في صفحة 68 قال قال الرافضي يقصد العلامة صلوات الله عليه البرهان الخامس قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال العلامة الحل رحمه الله فروا أحمد بن حنبل في مسنده عنوائله وعنواثله ابن الأسقع قال طلبت علي في منزله فقالت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فجاء جميعا فدخلا ودخلت معهما فأجلس صلى الله عليه وآله عليا عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن والحسين بين يديه ثم التفع عليهم بثوبه وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم إن هؤلاء أهلي حقا وعن أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه وآله كان في بيتها فأتته فاطمة صلى الله عليه ببرمة فيها حريرة الحريرة من الطعام فدخلت بها عليه فقال ادعي زوجك وابنيك قالت فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو صلى الله عليه وآله وهم على منام له علي وكان تحته كساء خيبري <تصفيق> قالت يعني أم سلامة وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله تعالى هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسى أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت فأخذ فضل الكساء وكساهم به ثم أخرج يده فألوا بها إلى السماء وقال اللهم وقال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وكرر ذلك قالت فأدخلت رأسي وقلت وأنا معهم يا رسول الله قال إنك إلى خير قال العلامة رحمه الله وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظة إنما وإدخال اللام في الخبر الأصل يريد الله الأصل الأول في الجملة يريد الله أن يذهب عنكم الرجل ثم دخلت عليها إن أوكدتها ثم دخلت عليها ما إن قلت إن كلمة إن انما مركبه من جزئين إن وما إنما يريد الله وأصلها انما يريد الله أن يذهب لكن عذفت أن ووضعت بدلا منها اللام إنما يريد الله ليذهب وكل هذه توكيدات وإدخال اللام في الخبر والاختصاص في الخطاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تخصيص. أقصدكم أخصكم أعنيكم أمدحكم أهل البيت بقوله أهل البيت والتكرير والتكرار تكرار أو والتكرار طيب والتكرار بقوله ويطهركم بعد والتأكيد بقوله تطهيرا لاحظوا العلامة الحل رحمه الله لم يبدأ بمن هم أهل البيت بدأ بإثبات أن آية التطهير تدل على العصمة بعد ذلك إن احتجنا إن كان عقلك غليظاً يحتاج إلى توضيح أوضحنا لك وإن كان لا يحتاج فأنت في غنى عن الباحث عن من هم أهل البيت طيب قال وغيرهم غير أصحاب الكساء ليس بمعصوم بالاتفاق وإذا شكك أحد في الاتفاق جئنا له بالآيات القرآنية التي تنفي عصمة غيرها قال وغيرهم ليس بمعصوم فتكون في فعليا طبعا هنا ابن تيمية يقول هذه الواقعة واقعة الكساء ونزول آية التطهير فيها خصوصية لأصحاب الكسام ولكنها ليست من مزايا عليا لماذا؟ قال لأن فاطمة والحسن والحسين معه وهو كأن فاطمة والحسن والحسين نازعوا عليا عليه السلام في الإمامة على أي حد قال العلامة رحمه الله فتكون الإمامة فعليا لماذا فعليا لأن عليا ادعاها وفاطمة صلوات الله عليها وكدت دعواه ولم تقبل إمامة غيره بل عدت غيره معتديا على حقها وإذا كانت تعد غيره معتديا على حق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فهل يجوز؟ فهل تجوز إمامة من يعتدي على حق سيدة نساء العالمين؟ سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء المؤمنين؟ طيب إذن إذا كان غيرهم ليس بمعصوم فالإمامة فيهم وإذا كانت الإمامة فيهم فالإمامة لعلياً عليه السلام خاص يعني أولا ولأنه ادعاها في عدة من أقواله أساسا هو لم يبايع صلوات الله عليه هكذا تقول عائشة كما في صحيح البخاري وإنما قالت إنه التمس المصالحة والمبايع لأنه اضطر إلى ذلك لأنه فقد الحماية فقد الحصانة عندما مضت فاطمة عليها السلام شهيدة فقد الحصانة هكذا تقول عائشة فلما توفيت استنكر علي وجوها الناس فالتمس مصالحة أبي بكر وابو بايعته يعني اضطر لذلك اضطرارة لأنه فقد الحصانة بعد وفاة بعد شهادة فاطمة عليها السلام طيب قال ولأنه ادعاها في عدة, في عدة من أقواله كقوله والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة طبعا النص الذي نحفظه نحن والمطابق لطبعة محمد عبده لنهج البلاغة ولكن ابن تيمية هكذا نقل الكلام في منهاج سنته طيب. والله لقد تقنصه ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلية منها محل القطب من الرحى لم ينقل العبارة التي حيرت البلغاء ببالي أن محمد عبده قال إن البلغاء تحيروا أي عبارتين أكثر بلاغة هذا من الأيام المتوسطة نحظ فإذا كان غيره الذي قال العتب على الذاكرة ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير القضية أصلا قضية وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّيَّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى وَقَدْ ثَبَتَ نَفْيُ الْرِجْسِ عَنْهُ بآية التطهير طبعاً ابن تيمية قلنا نصف شيعي فهو يوافق أن, أن علي عليه السلام قد أذهب الله عنه الرجس غايته لماذا نقول نصف شيعي لأنه يقول كل ما تثبتون أنه رجس فعلي منزح أنا لكن ما هو الرجس؟ هو يختلف مع الشيعة في الرجس ما هو حده؟ هو يقول الرجس الكفر الرجس الشرك الرجس الأوثان الرجس الخمر والميسر هذه هي رجس آه. يقول ائتني بدليل أسلم لك نحن طبعا نقول يكفي أن تكون نصف شيعي لماذا؟ لأن الأمر يدور عندك بين من ثبتت عصمته من هذه وبين من لم تثبت عصمته أيهما أحق لا, لا تحتاج أن تكمل بقية التشيع يكفي على طبعا هو حتى يعني يفرح كثيرا يقول لكن ليس بآية التطهير بحديثه بحديث الكساء طيب ألا أيها قال العلامة لازلنا مع العلامة الحلي وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا العلامة يفسر الرجس بمطلق الذنوب فإذا ادعى علي شيئا فهو صادق فيكون هو الإمام عليه السلام طبعا هنا يمكن أن يقال أنه يمكن إلزام بعض المخالفين بأن علي عليه السلام صادق عندهم وإن لم يقولوا بعصمته فمجرد إثبات أن علي عليه السلام قد ادعاها فيثبت أنه صادق يبقى شيء نحن نعترض على العلامة نحن تعليقاتنا قد تكون على الشيعي وقد تكون على السني يبقى شيء وهو أن تثبت أن عليا لم يكن مخطئا في أنه يرى نفسه الأحق بالإمامة أما إذا قال لك قائل إنه مخطئ فتحتاج أن تقول إن الله أذهب عنه الرجس والخطأ رجس والخطأ حتى تقول إن الله سبحانه نزه عليا عن الخطأ وقد ادعاها فليس كاذبا ولا مخطئا لأن الكذب رجس والخطأ رجس نعم بماذا معصوم؟ بماذا اثبت عصمته ايها العلامه ما وجه دلاله ايه التطهير علينا في العصمه على عموم الرجس ان لا في الرجس يدل على نعم انتهى كلام العلامه رحمه الله قال ابن تيميه والجواب ان هذا الحديث صحيح في الجمله حديث الكساء صحيح هذه في الجمله لا بس أن, ان هذا الحديث صحيح في الجمله فانه قد ثبت يجوز ان يريد ابن تيميه ان كلام العلامه هذا بطوله وهذه الاستدلالات صحيحه في الجمله لم ثم جاء يفصل ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح من كلام العلامة فإنه قد ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال وروي, وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله فأدخله معلوم يعني تحت المرض أو الكسام ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا طيب. هذه رواية من؟ رواية عائشة قال ابن تيمية وهو مشهورا من رواية أم سلامة يعني ليست عائشة فقط التي روات حديث الكساء حديث الكساء الوارد من طريق عائشة منقول في صحيح مسلم انتهينا وحديث الكساء المنقول من طريق أم سلمة مشهور طيب قال من رواية من بواية أحمد والترمذي لكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم هنا بين جانب الخلاف بينه وبين العلامة وتحقيق ذلك في مقامين أحدهما أن قوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله ما يريد ليجعل عليكم من حرج طيب كقوله نعم نفس الكلام الذي تقدم في المجلد السابق طيب وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 متضمنة لمحبة الله لذلك المراد يعني أولي تلك المرادات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به نقف هنا ولنرجع للآيات واحدة واحدة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس قال يدل على أنه شراعه للمؤمنين شراع للمؤمنين أن يذهب عنهم الرجس اذهبوا الرجس عنهم فعل من؟ فعل الله شراع للمؤمنين فعل نفسه طيب ويطهركم من المطهر؟ شارع للمؤمنين تطهير الله لهم قال لهم يجب عليكم أن يطهركم الله وأمرهم به افعلوا طهرهم الله كيف أساسا الجملة كيف تكون لا أدري يا علي طهركم الله هذه هندية من, من أي لغة هذه أمرهم أن يطهرهم الله صغ جملة حتى ننظر وأمرهم به ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقدره ولا أنه يكون لا محاله طيب نأتي إلى الآيات التالية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم يعني الأمر هنا له محل ما يريد ينفي إرادة هنا إن كان يريد أن يجعل الإرادة تشريعية فيجب أن يكون المقصود بالإرادة الكراهة يعني التحريم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني حرم عليكم الحرج لكن هذا تفسير خاطئ لم لأن الآية نفت تعلق الإرادة ب ليس بالحرج بالجعل الحرج الجعل فعل من فعل الله سبحانه كيف يحرم علينا فعله وهل نقدر على فعله سبحانه بيدنا أن نجعل وأن لا نجعل ما موضعناه إذا الآية الثالثة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اليسر يعني التيسير التيسير فعل من فعل الله الآية الرابعة يريد الله ليبين لكم البيان فعل من فعل الله هل باستطاعتنا أن نبين لا موضع للأمر ويهديكم الهداية فعل من فعل الله لا معنى لتعلق الأمر بالهداية نعم يصحن يتعلق الأمر بالاهتداء فبهداهمك هذا اهتداء وليس هداية طيب ويتوب عليكم التوبة هنا توبة الله ليس التوبة العبد وتوبة الله فعل فعل الله إذن كل هذه لا موضع للإرادة التشريعية فيها لا محل للأمر فيها لم لأنها أفعال الله سبحانه قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بعد نزول هذه الآية قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء هذا الذي جاء صيره نصف شيعي هو لم يجد حلا لآية التطهير إلا أن يتمسك بأن النبي صلى الله عليه وآله قد طلب اللهم أذهب عنهم الرجس قال إذن آية التطهير لم تدل على إذهاب الرجس عنه لم يجد جوابا غير هذا طيب لأنه لم يجد جوابا غير هذا قال لابد أن نحافظ على حديث الكساء إن ضربنا حديث الكساء تورطنا لم يبقى لنا جواب عن آية التطهير طيب فحافظ على حديث الكساء لما حافظ على حديث الكساء تورط قال هذا الدعاء من من؟, من رسول الله صلى الله عليه طيب دعاء رسول الله مستجاب أم ليس بمستجاب؟ فعاد الكلام لا هو صرح بي أنه هو استجاب إلا تتت... ما تتبلع على الرجل طيب قال أمقل لكم عبارته حتى يطيب خاطركم بعد عدة صفحات في صفحة 79 قال فإن قيل فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهب الرجس آية التطهير لا تدل على عصمتهم لكن دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهم بذلك يدل على وقوعه لأنهم معصومون فإن دعاءه مستجاب ماذا قال؟ قال قيل المقصود أن القرآن لا يدل القرآن لا يدل على ما ادعاه من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر يعني ذاك الله القرآن يبين شرع الله والنبي لا ندري. ماذا في راسي هل اي حل نعود اذا قال ان الايات الايه التطهير الاراده فيها تشريعية مثل هذه الايات طيب نظرنا في هذه الايات فوجدنا ان الاراده فيها اراده تكوينيه لأن الإرادة قد تعلقت بفعل المريد والإرادة المتعلقة بفعل المريد نفسه إرادة تكوينية سأذكر مثالا للتوضيح هذه مصطلح إرادة تشريعية إرادة تكوينية ربما قد يقول لك صاحبك أبوك يريد أن يمشي يريد أن يأكل أبوك يريد أن يأكل وقد يقول لك أبوك يريد أن تأكل يوجد فرق بين الإرادتين أم لا؟ يوجد فرق أبوك يريد أن يأكل يعني يريد أن يفعل هو الإرادة متعلقة بفعله بفعل الأب فهو يريد أن يباشر الأكل أما أبوك يريد أن تأكل فهذه ليست إرادة تكوينية لأنه لا معنى لأن يتعل أن يريد الأب فعل الولد إلا بمعنى أنه يأمر به يعني أبوك يأمرك أن تأكل طيب العلماء سموا هذه إرادة تكوينية هذه إرادة تشريعية الأمر سهل طيب الإرادة التكوينية هي المتعلقة بفعل المريد والإرادة التشريعية هي المتعلقة بالفعل الاختياري لغير المريد لماذا نقول بالفعل الاختياري؟ لأنه ربما مثلا الطفل الرضيع تريد أن يشرب فتصب الدواء في فمه مثلاً وترغمه قسرا على شرب الدواء فهذا فعلك وليس فعل الطفل الراضي فالإرادة وإن تعلقت بفعل الغير بحسب الشكل وبحسب بعض العبائر تقول أن يشرب الطفل لكن الحقيقة أن الإرادة تتعلقت بفعلك أنت ولذلك حتى نخرج عن هذا الغموب نقول بالفعل الاختياري للغير فالإرادة المتعلقة بالفعل الاختياري للغير إرادة تشريعية معناها الأمر إذا كنت لا تستسيغ هذا المصطلح قل الإرادة هنا بمعنى الأمر وأما إذا كانت الإرادة متعلقة بفعل المريد نفسه فهي إرادة تكوينية وهي حقيقة الإرادة طيب عاد نقول نعود إلى كلام ابن تيمية قال وهذا على قول القدرية أظهر فإن إرادة الله عندهم لتتضمن وجود المراد بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يكون نفس الكلام الذي قاله في الموضع السابق فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه أخطأت أساء فهما فأساء جابه يعني أساء فهما فأساء إجابه أساء فهم السؤال فأساء الجواب هم العرب يقولون أساء فهما فأساء جابه طيب ما هو الذي أساءه في الفهم سوء فهمه هو أنه لم يعرف الإرادة التي نقول إنها قد تتعلق بفعلا ولا يقع الإرادة التي نقول قد يريد الله فعل شيئا ولا يقع هي الإرادة التشريعية يعني الأمر والنهي إن الله أمر فرعون بالإيمان فهل آمن؟ لم يؤمن فرعون طيب. إذن أين هذا من الإرادة في الآية؟ فهل الإرادة في آية التطهير عند الشيعة إرادة تشريعية؟ الشيعة يقولون لك هذه إرادة كوينية طيب قال وهذا الرافضي عليه السلام وأمثاله قدرية فكيف يحتجون بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت على وقوع المراد الجواب يا عالم زمانك لأن هذه الإرادة إرادة والإرادة التكوينية يقع المراد بها حتما طيب وعندهم أن الله قد أراد إيمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده يعني أنت تقول إنه ما أراد الله إيمان من على وجه الأرض أو تقول إنه وقع وإن فرعون قد آمن ولكن القرآن الكريم الذي أخبر بعدم إيمانه لا تصدق إخباره اختر الخيار لك قال وأما على قول أهل الإثبات فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضه أولا أخطأت الإرادة التشريعية لا يقصد بها الإرادة الشرعية الدينية لم نحن مثلنا قلنا قد يقول لك صاحبك أبوك يريد أن يأكل ويقول لك أبوك يريد أن تأكل هذا ليس الدين نعم هذا ليس دين. الإرادة في اللغة تطلق ويراد بها تارة الإرادة الحقيقية أي التكوينية وقد تطلق ويراد بها الأمر هذا الأمر أحياناً يكون أمراً دينياً أحياناً يكون أمراً من الأب أحياناً يكون أمراً من الأخ وهكذا طيب قال فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان <تصفيق> إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره الأولى الإرادة التشريعية سماها الشرعية الأولى مثل هؤلاء الآيات هذه الآيات الإرادة فيها يدعي أنها تشريعية وقد بينا أنه لم يفهم ذلك وأن الإرادة فيها إرادة تكوينية طيب والثانية الإرادة التكوينية مثل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَفْصَعَدُ في السَّمَاءِ الإرادة المتعلقة بالهداية إرادة لا الآن واحدة واحدة هو يقول الإرادة المتعلقة بالهداية إرادة تكوينية اقلب الصفحة إلى الوراء الآيات التي عدّها عدّ الإرادة فيها تشريعية أربع الأولى الأولى آية التطهير الثانية ليجعل عليكم من حرج الثالثة الرابعة يريد الله ليبين لكم ويهديكم حدد الإرادة المتعلقة بالهداية تشريعية أم تكوينية أم هو لف لافل في صفحة قبل أسطر يقول الإرادة المتعلقة بالهداية تشريعية وهنا بعد عدة أسطر يقول الإرادة التكوينية اراده الهدايه تكوينيه قال وقول نوح ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم يحمل الاراده هنا على التكوينيه طيب اذا كانت الاراده اراده الهداية تكوينيه بالمعنى الذي يفهم من الاراده التكوينية يعني أن ما أريد بها واقع حتما وإن كانت إرادة الغواية أيضا إرادة تكوينية وأن المراد بها واقع حتما فما فضل المهتدي وما ذنب الغاوي وتسميته غاوية مجازية وما ذنب المغوي <تصفيق> هذا مسكين محل للغواية وليس فاعلا مختارا للغواية على أي حان هو يقول الإرادة هنا تكوينية <تصفيق> وقد عرفت بالأمس أوضحنا أن الهداية لها معانا المعنى الاول الهدايه بمعنى البيان والهدايه بمعنى البيان امر عام لا يخص المؤمنين كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون اذا البيان لجميع الناس قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم إذن هذا البيان عام قال تعالى هذا بيان للناس إذن هداية البيان أمر عام لا يخص المؤمنين ولا المتقين وهداية البيان قد تكون ببيان آيات العقيدة وقد تكون ببيان أحكام الشريعة كلها تدخل في هداية البيان والنوع الثاني من الهداية هي هداية القسر والإجبار مثل هداية مثلا عمودح حديدا إلى مكان معين في البناء هذه هداية قسرا قلنا هداية البيان عامة لجميع الناس هداية القسر باطلة بحكم العقل لأنها تستلزم بطلان الشريعة وبطلان الثواب والعقاب طيب وثمت هداية ثالثة وهي هداية التوفيق هداية التوفيق هذه لا تصل إلى حد القصر. ولكن هداية التوفيق درجات من هداية التوفيق أن تولد لأبوين مؤمنين هذا من هداية التوفيق من يولد لأبوين غير مؤمنين وصوله إلى الإمام أصعب من وصول من يولد لأبوين مؤمنين إلى الإيمان فإذا هذا توفيق من هداية التوفيق المقدرة الفكرية من هداية التوفيق أن تصحب إنسانا صالحا أن تكون الظروف ملائمة من هداية التوفيق أن تعيش في بيئة صالحة هذه كلها أمور ليس لك يد فيها هذه توفيقات من الله أمور خارج عن إرادتك هذه هداية ولكنها ليست هداية قسرية وليست هداية بيان فقط بين بين ولكن التوفيق درجة من يعيش بين أبوين مؤمنين تقولون عاديين له درجة من هداية التوفيق من يعيش بين أبوين مؤمنين صالحين تقيين له درجة أعلى من يعيش بين أبوين عالمين له درجة وهكذا من يعيش في بيت المعصوم له درجة أعلى من التوفيق وهكذا التوفيق درجات مثل ما أن الظروف البيئية التي تساعد على الصلاح تختلف درجاتها من شخص لآخر فكذلك هداية التوفيق ولكنها يجب بحكم العقل أن لا تصل إلى حد القسر والإجبار طيب. فالهداية التي تريد علينا في القرآن الكريم يجب أن نعرف من أي مراتب الهداية من هداية البيان أم من هداية القسر أم من هداية التوفيق الهداية التي تسند إلى الله سبحانه وراء البيان معلوم أنها هداية وراء البيان معلوم أنها هداية التوفيق لأنه لا يوجد إلا ثلاث معامل الهداية هداية البيان والمفروض أن هذه الهداية وراءها فإذن ليست هداية البيان لأنه لا بيان بعد البيان طيب وليست هداية القصر لأن هداية القصر باطلة فتعين أن تكون هداية التوفيق وقال وكثير من المثبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعا واحدا كما يجعلون الإرادة والمحبة شيئا واحدا هؤلاء ليسوا فريقا واحدا من يجعل الإرادة واحدة يوجد من يمكر الإرادة التشريعية السيد الرقوي مثلا يمكر الإرادة التشريعية يقول هذه ليست إرادة حقيقة هذا أمر ونهي تسمونه إرادة ويسميه العرب إرادة تجوزا طيب قال ثم القدرية ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التقدير وأولئك ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التشريع فإن عندهم كل ما فان عندهم كل فانه عندهم كل ما قيل انه مراد فلا بد ان يكون كائنا لابد ان يق يعني لابد ان يكون كائنا هذه لابد ان يقا طيب والله قد اخبر انه يريد أن يتوب على المؤمنين وان يطهرهم وفيهم من تاب وفيهم من لم يتب طيب وليك الله وفق أناسا كثيرين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله ورأوه هذا تيسير للإيمان لهم ورأوا المعجزات كل يوما تخرج على يده ولم يؤمنوا وفيهم من تطهر وفيهم من لم يتطهر لأن الله لم يقصرهم لم يجبرهم وإذا كانت الآية دلة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما دعاه. لم لم يلزم لأن, لأن الإرادة إرادة تشريعية في وهمه ونحن, لم ونحن ننكر أنتم عرفتم أن الإرادة تكوينية من زمن المعصومين الذين نقل عنهم الما تريد وصرح الشريف المرتضى رحمه الله بذلك وأعاد الشيخ الطوسي رحمه الله ذلك والعلامة الحل رحمه الله بدأ في الحديث عن آية التطهير بإثبات أنها تدل على العصمة طيب قال ومما يبين ذلك أن أزواج النبي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 نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما لاحظوا كيف يهدم القرآن الكريم ما يسمونه حماية جناب التوحيد ومن يقنط من كنا الله ورسول الله ورسول الله. ما قال لله ثم لرسوله وأساسا حتى ثم تهدم جناب التوحيد عنده عليها يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى قوله وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وآله ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد طيب الخطاب لنساء النبي فقط يعني نساء النبي يقال لهم عنكم يطهركم في أي لغة في لغتنا لا يقال اللغة العربية لا يقال هكذا طيب قال لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره وليس مختصا بأزواجه يعني الفائدة أعم طيب بل هو متناول لأهل البيت كلهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم نفس الكلام الذي قاله سابقا ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله بالدعاء لهم طبعا ابن تيمية قلنا نصف شيعي نصف شيعي يعني قح لم لأنه يقول المعصوم هو أصحاب الكساء خاصة صحيح أهل البيت الذين في آية التطهير هم أصحاب الكساء وأزواج النبي ولكن المعصوم أصحاب الكساء فقط لأن دليل العصمة عنده ما هو هو حديث الكساء وحديث الكساء لا يعم نساء النبي المعصومون هم أصحاب الكساء فقط نعم يقول لك أنتم تقولون بالعصمة الواسعة أنا أقول بعصمة أضيق هو لم يعبر بهذه العبارات ولكن هذا هو الذي انتهى إليه قال وهذا كما أن قوله لمسجد, لمسجد, لمسجد أسس على التقوى أحق من أول يوم نزلت بسبب مسجد قباء لكن الحكم يتناوله ويتناول يتناول ما هو أحق منه أصحاب الكساء أحق من نساء النبي أحق منه بذلك وهو مسجد, مسجد المدينة قال وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا هذه الزيارة الحسين عليه السلام ماشيا لها أصل في الشريعة رسول الله كان يذهب إلى مكان شريف ماشيا ثم بعد ذلك نقول هذا دليل بنفي الخصوصية نقول نعلم بعدم خصوصية مسجد قبا وإنما كان يذهب إليه لشرفه فدل ذلك على استحباب المشي إلى كل مكان شريف طيب له ولم يأخذ هذا المأخذ وثبت عنه صلى الله عليه وآله في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبتا ماشيا وراكبا فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت وكلاهما مؤسس على التقوى وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت لكن علي وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه ولهذا خصهم بالدعاء ثم قال وقد تنازع الناس في آل محمد صلى الله عليه وآله من ثم ذكر الأقوال في ذلك ثم لا أدري لم لم أرى مدخلا لاستشهاده بقوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين لكن واضح أن الآية كانت تدور في ذهنه ولذلك ذكرها لماذا تدور الآية في ذهنه معلوم أما وجه استشهاده فإنه يبدو أن نظره إلى أن الله سبحانه عد صالح المؤمنين وصالح المؤمنين حسب ما يبدو في نظره هو صالح المؤمنين جميع الصالحين من المؤمنين فإن الآية عدتهم موالية رسول الله صلى الله عليه وعلى وإذا كانوا موالية فهم من أهله فحصل من آله أو من أهله لأن الحديث في الأهل وهو ذهابه إلى الآل من جهة الأهل فهو يريد أن يبحث عن تعيين منهم هم أهله صلى الله عليه وآله على أي حال عد الموالي من الأهل أو الآل او ال قال هذه الآية دلت على أن جميع المؤمنين موالي لرسول الله وإذا كانوا موالية له فهم من أهله طيب. طبعا هذه أن المولى من الأهل عندهم فيها روايتان لعلنا قرأناهما بالأمس أن المرأة ليست والرجل من داخل طبعا إلى أن قال فإن قيل فهب أن القرآن الكريم لا يدل على ذلك لكن دعاء النبي صلى الله عليه وآله بذلك يدل على عصمتهم فإن دعاءه مستجاب قيل المقصود أن القرآن لا يدل على ما ادعاه يعني العلامة رحمه الله من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر طيب قلنا إن الذي يثبته ابن تيمية هو أن أصحاب الكساء قد أذهب الله عنهم الرجز فما هو الرجز إذن العصمة التي يثبتها لأصحاب الكساء العصمة عن الرجز يبقى الحديث بينكم, وب... بين... بينكم أيها الشيعة وبين ابن تيمية في حدود الرجز ما هي دائرة الرجس ابن تيمية يقول سنطوي حديثه في مسألة التطهير نأتي إلى الرجس. في صفحة 81 وبالجملة لفظ الرجس الآن نأتي إلى حدود عصمتهم هم معصومون عن الرجس ما هو الرجس؟ قال أصله القذر طيب هذا بحسب المفهوم الرجس بحسب المفهوم القذر بحسب المصداق قال للرجس مصاديق واحد الشرك قال تعالى فاجتاني بالرجس من الأوثان طيب لماذا فسر الرجس بالشرك الآية تقول الأوثان لماذا لم تفسر الرجس بالأوثان نحن ننصره الآن ضد الشيعة قل هم معصومون من الأوثان لا تقل هم معصومون من الشرك هذه فضيلة عظيمة أنت تثبتها لأصحاب الكساء قل فقط معصومون من الأوثان طيب معصومون من الأوثان بأي معنى ربما مثلا إذا مشوا لا يحتكون بالوثان مثلا من أين لك انهم معصومون من الشرك يعني من عباده الاوثان لو لاذنا شيخنا <تصفيق> يقول مصاديق الرجس منها الشرك لقوله كقوله تعالى فشتني بالرجس من الاوثان طيب بعد غير الشرك الخبائث المحرمة مثل المطعومات والمشروبات الدليل كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق هذا من مصاذيق الرجس فأصحاب الكساء معصومون من هذا هنا أيضا كان ينبغي له أن يقول هم معصومون من الميتة لكن العصمة التي تثبتونها هي العصمة عن الذنوب والآية تثبت العصمة من الميتة ما يدريكم أيها الرافضة النبي أثبت أن أهل البيت معصومون ما يدريكم أنهم معصومون من أكل الميتة ربما معصومون من النظر إليها ربما هم معصومون من سماع كلمة ميتة الآية أثبتت أن الميتة رجس لم تقل أكل الميتة رجس طيب نعم hmm. <تصفيق> قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى <صف> <coughs> أن قال فإنه ريجسون هذه فإنه ريجسون تعود على, على طعام أو تعود على الميت والدم المسفوح فإذا كانت تعود على الدم المسفوح والميتة من أين لكم؟ ان أك... انك معصومون من اكل الميت هم معصومون من الميت طيب تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ما الذي يليها نعم, نعم الجمل المعترضة كثيرة في ذلك ربما نعود إلى هذا البحث بشيء من الاستفادة لأن هذا البحث من المباحث التي حررت مسائل عنها في كتب علوم القرآن البرهان الزركاشي في علوم القرآن الكتاب السيوطي ما اسمه في علوم القرآن ال في علوم القران ده نعم اذا هذه الأشياء ريجسون وهذه الاشياء ليست بالام اختياريه هكذا ربما ينتصر له بعض المنتصرين ولكن الجواب عن ذلك أن تعلق التحريم بالأعيان إذا ورد فإنه يحمل على تحريم الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان وإنما اختلف العلماء في تحديد تلك الأفعال فقال بعض العلماء إن المحرمة هو الأفعال الظاهرة المناسبة لتلك الأعيام وبعض العلماء قال حذف المتعلق يدل على العموم يعني جميع الأفعال المتعلقة بتلك العين محرمة مثلا تحريم لحم الخنزير قالوا الفريق الأول من العلماء قال هذا يدل على تحريم أكل لحم الخنزير الفريق الثاني من العلماء قال هذا يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بلحم الخنزير مثل الأكل البيع وأنواع ذلك من التصرفات إلا ما خرج بالدليل مثل النظر النظر إلى لحم الخنزير التقاط صورة إلى لحم الخنزير هذا خارج بالدليل طيب قال ولفظ الرجس عام يقتضي أن الله يريد أن يذهب جميع الرجس فإن دعاء النبي صلى الله عليه وآله فإن النبي صلى الله عليه وآله دعا بذلك يعني فأذهب عنهم الرجس مطلع لم يقل رجسا خاصا لاحبوا كيف صار رافضي يعني ليس شيء فقط يثبت العصمة المطلقة ولكن في حدود الرجس طيب نحن نقول له يكفي قارن بين من عصمة من الرجس أي كانت دائرة الرجس من عصمة من الرجس مع من لم يعصم من الرجل أيهما أحق لا, لا. هو بل هو من المطيلين الكلام في دعوة الأفضلية طيب هذه هي النتيجة التي خرج منها أو خرج بها ابن تيمية في الباحث عن آية التطيير وحديث الكساء والحمد لله رب العالمين محمد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله عليكم شيخنا السؤال عن... <تصفيق> السؤال الأول هل معنى ذلك أن ابن تيمية يفرق بين الوحي القرآني صح التعبير والوحي النبوي عنه صلى الله عليه وآله إذا كان قال هذا في حديث النبي مثلا والسؤال الثاني يسأل بعضهم شيخنا ويقول في دلالة الآية ما هو الفرق في مدلول الآية على هذه الآية التي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أو لو افترضنا يذهب يذهبكم على الرجس هل هناك فرق في المدلولان أو في المدلولين رحم الله ورديكم طبعا لماذا قال ابن تيمية آية التطهير لا تدل على عصمتهم لكن حديث الكساء يدل على عصمتهم هذا بسبب أنه ضاق به الخناق ضاق, ضاق عليه الخناق يظن أن كل كلاما يكفي المهم أن نجيب عما يقوله الرافضة نجيب جوابا صحيحا نجيب جوابا خطأا المهم لم نسكت <تصفيق> نعم وأما أنه مثلا يقول بحجية القرآن ولا يقول بحجية كلام النبي صلى الله عليه وآله فليس كذلك هذه الدعوة قيلت <تصفيق> في زمن مبكر <تصفيق> و أبطلت في زمن مبكر أيضا مقول حسبنا كتاب الله هذه أبطلت في زمن مبكر وكما أن القرآن الكريم حجة فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله حجة وقول رسول الله هنا ثابت بالنقل في صحيح مسلم من طريق عائشة وبالنقل المشهور من طريق أم سلامة فإذا هذا نصا صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتضمن الدعاء لهم بإذهاب الرجس عنهم ودعاؤه مستجم فهو يثبت عنده عصمة أصحاب الكساء من الرجس وأما سؤالكم الآخر أن الفرق بين يذهبكم ويذهب عنكم يؤثر أن الفرق بين هذين التعبيرين يؤثر في الدلالة نعم يوجد تأثير في الدلالة بل قيل أن زيادة المباني تقتضي زيادة المعاني لم ولما أدنى, تأثير أدنى تغيير في اللفظ يوجب تغييرا في المعنى ويوجد وأما أن التغيير الذي يحدث في المعنى تغيير يرتبط بما, بما ندعيه وأنه يوجد فرق بين يذهب عنكم وبين يذهب منكم وأن الإذهاب عن يعني الدفع والإذهاب من يعني الرفع بعد الوقوع هذا أيضا من الفوارق التي تدعى في المقام هذا يعني لا يزال البحث هذه من ضمن الملفات التي طرحت في دراسة هذه الآية لا يزال نحن نسير خطوة خطوة مع أهل كل زمانا إذا وصلنا إلى هذه المباحث في كلام أحدا يعني تعرضنا له نتكلم بتوسع وإلا فيعتمد على بقاء فرصة إذا بقيت فرصة <تصفيق> نطرح هذا إن شاء الله السلام عليكم شيخا السلام عليكم السلام. في جو آية التطهير هناك سؤال في شقيني السؤال الأول هل الطهارة مراتب هل لطهارة المعصومين مراتب بحيث أن طهارة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله هي ذاتها طهارة بقية المعصومين هذا من جهة جهة أخرى هل يصح أن نقول أن للطهارة تكامل وتعاظم وتنام كذلك؟ من وقت لآخر بلحاظ الفعل المضارع في آية التطهير مم. الذي يدل على الحاضر والاستقبال مم. أما سؤالكم الأول وأن الطهارة لها مراتب الجواب نعم للطهارة مراتب ولكن الطهارة الدخيلة والتي وال <تصفيق> هي شرط في العصمة يجب أن بحكم العقل يجب أن تبلغ حدا يحقق ضمان الصواب أن الذي يأتي من الله إذا كان نبيا أو الذي جعل إماما لهداية الناس لابد أن يكون مضمون الصواب لكي يتحقق الغرض من جعله إما من جعله نبيا أو من جعله إماماً لا يحصل الغرض إلا إذا كان مضمون الصواب أما إذا شك المتبوعون في صوابه ينتقد الغرض من جعله نبياً أو إماماً أما ما وراء ذلك يعني الأزيد من ذلك هو مضمون الصواب ولكن هذه الطهارة بأي حد هذا ليس من شرط, ليس من شرط العقل تحقق المرتبه العليا من الطهارة الطهارة فضل من الله والفضل له درجات طيب نحن أوضحنا <تصفيق> حقيقة العصمة بأنها لطف من الله سبحانه يحقق ضمان عدم الخطأ ووصول الحق إلى من كلفوا باتباع الحجة نبيا كان أو إماما هذا اللطف له ركنا الركن الأول هو العلم لأن الخطأ يأتي بسبب الجهل والنسيان وأمثال يعني من الأمور من الخلل الإدراكي من نقص الإدراك وقد يأتي الخلل لا من جهة الإدراك بل من جهة عدم نزاهة النفس فإنك تجد أن بعض الناس مثلا قد يقدم بعض الناس على أكل طعام متنجس لأنه يجهل أنه متنجس وقد يقدم شخص على تناول طعام متنجس مع علمه بأنه متنجس لكن نفسه ليست نزيهة بحد تمنعه من تناول المتنجس فإذن العصمة هي آثار العلم والنزاهة وطهارة النفس العلم درجات وطهارة النفس درجات وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي طهارة طاهر طيب. إذن الطهارة درجات والمقدار المحقق الذي هو شرط في الحجية هو المقدار الذي يتحقق به ضمان الصواب هذا هو جواب السؤال الأول أما السؤال الثاني وهو أن المعصومين يتكاملون وإذا كان للمعصوم الدرجة العليا من العلم والطهارة من ركني العصمة فهل يعقل أن يتكامل؟ أَنْ بَلَغَ حَدًّا لَا تَكَامُلَ وَرَاءَهُ؟ الجواب عن ذلك وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ إذا كانت العصمة فضلاً من الله سبحانه ففضل الله لا نفاد له ما عندكم وما عند الله لا نفاد له نعم لرسول الله صلى الله عليه وآله الحظ الأوفر والنصيب الأتم من لطف الله سبحانه في كل أم يعني لا يوجد وليس وراه عبادان قرية ولكن في كل أم أما في الآن الذي يليه فتوجد مساحة للصعود يعني هو وصل الذروة في كل آن طيب في الآن الذي يليه يقف؟ لا لا يقف يزداد ارتفاعاً لكنه يزداد ارتفاعاً لأنها وجدت مساحة للتكامل كيف توجد مساحة للتكامل؟ لأن بقاءه في الوجود يعني زيادة عبادته لله تعالى وزيادة عبادته لله تعالى توجب زيادة كماله فله في كل آن النصيب الأوفر من الكمال ولكنه مع ذلك لا ينقطع كماله ولا يقف عند حدا والحمد لله السلام عليكم, عليكم السلام. سؤالي عن طلب وسؤال الحاجة من المعصوم مباشرة هل هناك ضابط في السؤال؟ يعني هل هناك أشياء لا ينبغي طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال من شأه مشاغبة أهل المشاغبة على أهل القبلة ونحن قلنا إن هؤلاء شاغبوا على أهل القبلة من وجوها عددناها ثلاثة يمكنكم الرجوع إلى كتابنا في تعريف العبادة لكي يظهر لكم مفهوم العبادة لكي يظهر لكم أن القوم قد شاغبوا على أهل القبلة عامة ليس على الشيعة فقط شغب على أهل القبله بأنكم تنقضون التوحيد لم قالوا لأنكم تصفون غير الله بشيء من صفات الله من ذلك قالوا أنتم تصفون بعض المخلوقين بأنهم المغيثين وبأنهم المعينين والمغيث والمعين هو الله هذا من وجههم ومن وجه آخر قالوا أنتم تنقضون التوحيد لأنكم تعبدون غير الله لم قالوا لأنكم تطلبون من غير الله والطلب من غير الله عبادة له هذا وجه ثاني من وجوه المشاغظة وقد بينا أن الطلب من غير الله سبحانه يقع على وجهه فإنه تارة يكون مع اعتقاد أن الذي تطلب منه وهو غير الله قادر بنفسه بقدرة مستقله قادر بنفسه على أن يعطيك عالم بطلبك ولا يحتاج إلى إذن في إعطائك وهذا الطلب بهذا النحو نعلم أنه لا يصدر من أحد من أهل القبلة وإنما يطلب أهل القبلة بهذا النحو من الطلب من الله سبحانه وحده ولا يطلب من غيره ولا يلجأون إلى غير الله ولا يستغيثون بغير الله بهذا النحو من الاستغاثة والقسم الثاني النحو الثاني من الطلب هو الطلب باعتقاد أن الذي تطلب منه قد مكنه ربه وهذا الطلب خاص بغير الله هذا ليس طلبا يجوز توجيهه لله ويجوز لغير الله من طلب من الله معتقدا أن ربه مكنه هذا كافر ومن طلب من العباد باعتقاد أن ربهم مكنهم وأن ربهم أذن لهم وأنهم يعطون من ملك الله الذي خولهم فيه فهذا الطلب ليس فيه شائبة عبادة ولا شائبة وصف شيء وصف أحدا بوصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى وليس فيه شائبة شرك الطلب الذي يصدر من أهل القبلة إذا وجه إلى غير الله تعالى فإننا نعلم بيقينا أن هذا الطالب يقصد أن المطلوب منه قد مكنه الله أما الحديث عن أنه ميت أم حي والتفريق بين الحي والميت هذا نحو من لا نريد أن نصفه يعني وصفه الحقيقي معلوم ولكننا لا نريد نصفه بصفته الحقيقية رعاية لخواطر بعض الناس هذا التفريق لا أساس له هذا مثل أن تقول يجوز لك أن تعبد أحدا من الأحياء ولكن لا يجوز أن تعبد أحدا من الأموات إذا كان الطلب من غير الله عبادة فلا فرق في ذلك بين أن يكون حيا وبين أن يكون ميتا أفيجوز أن تعبد أحدا من الأحياء ولا يجوز أن تعبد أحدا من الأموات إذن الطلب من غير الله إذا كان باعتقاد أن الله مكنه فليس عبادة له وليس فيه شائبة شرك طيب قد تقول رأينا شخصا يطلب من غير الله من أحد من الأموات فبماذا نحكم عليه نقول له إذا كنت قد سمعته يؤذن أو عرفت أنه ولد في بيئة مسلمة فيجب عليك أن تحكم بإسلامه حتى تستيقن أنه نقض التوحيد وهدم الإسلام ولا يمكنك أن تحكم على فعلا له وجهان فإن الطلب كما يجوز أن يصدر على وجه عباديا فإنه يجوز أن يصدر على وجه غير عبادي وإذا كان كذلك فحال الطلب حال الذكر إذا سمعت أحدا من أهل القبلة يذكر أبا فهل تقول الذكر الله عبادة وأنت قد ذكرت غير الله فقد صرفت شيئا من العبادة لغير الله طيب فأنت مشرك والحب فإن حب الله عبادة وهل تقول لمسلم أحب أحدا من الخلق تقول له إنك صرفت المحبة ومحبة الله عبادة إلى غير الله فأنت مشرك وهكذا باسم الشعب يقول بعض الحكام في الدول مثلا رئيس الجمهورية يقول باسم الشعب في الدول يسمونها الجمهورية الذي يحكمها نظام جمهوري باسم الشعب هذا هذا سؤال وجه إلى بعض أئمة القوم قيل له يقول الحاكم باسم الشعب هل هذا شرك لأن الابتداء يكون بسم الله ومن قال باسم الشعب هذا هل هو مشرك قال انقصد وانقصد لأن, لأن خصمه حاكم رئيس قال انقصد وانقصد وإذا كان مسكين يطوف حول الكعبة أو ذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ليس فيه انقصد وانقصد يعامل مثل الطوفي <تصفيق> والحمد لله رب العالمين نعم شيخنا الله يعطيكم العافية هو سؤال واحد هل استنكر رأيي بنتيمية من كون أهل الكساء مطهرين بين السنة عموما والسلفي خصوصا لأن لا نرى يعني تطبيق لهذا العنوان ولو بتعوسيع تعريف الكساء تطهير. فلا بد من تشخي... تقليصه من بعض العلماء الآخرين يعني كثير من علماءهم بالأخص يخطأ أمير المؤمنين في كثير من المواقف وهل بيته طبعا تلخيصك لكلام ابن تيمية يفتح باب الطعن عليك ابن تيمية لا يقول بتطهير أهل البيت أصحاب الكساء عليك أن تحفظ هو في كلمة التطهير لت وعجم ويقول اذهب عنهم الرجس احفظها لا تأتي إلى كلمة التطهير إن قلت ابن تيمية يقول بتطهير أصحاب الكسا قالوا يكذب انظروا إلى الرافضة كيف يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بإذهاب الرجس اه ما هي دعوة هو يفرق بين إذهاب الرجس وبين التطهير إذهاب الرجس والتطهير مذكور في آية التطهير وإذهاب الرجس والتطهير أيضا مذكور في حديث الكساء بالنسبة للتطهير هو عنده مشكلة فيه لا يقول بالتطهير فلا تقول ابن تيمية يقول بتطهير أصحاب الكساء لا ابن تيمية يقول بإذهاب الرجس عن أصحاب الكساب ثم بعد ذلك ابن تيمية لا يوافقكم أيها الرافضة في حدود الرجس هو يقول الرجس هو الشرك وأكل الميتة وأكل الخنزير والخمر والميسر لا لم يقل الخطأ لا لم يقل الخطأ قال الرجس الأنصاب والأزلام والميت والدام ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله طيب هذا احفظوه جيدا نحن قلنا نصف شيعي لا. لا تظن أنه صار مثلك أيها الرافضي هو النصف شيعي طيب فإذا لماذا لا يشتهر هذا عنه لماذا لا يشتهر لأنها ليست من مصلحتها نعم ربما تنبهوا لا أدري إن كانوا ربما تنبهوا إلى أن هذا المقدار يكفي الشيعة إن سلمتم للشيعي بإذهاب الرجس عن أصحاب الكساء حتى بهذا المقدار من إذهاب الرجس ثبتت الإمامة أساسا نحن في آية لا ينال عهد الظالمين بماذا تمسكنا ليس بعدم الشرك من علي عليه السلام بعد الإمامة ليس بهذا بل في السابق فلعلهم لعل أحدا نبههم على أي حال يوجد فلعل أحدا نبههم أنه لا يصح الإقرار بهذا الحد هذا الشيء عظيم أن تقر بهذا ولعلهم لأنهم لم يتفطنوا يعني أنتم تلاحظون أنه يبدأ الكلام في موضوع ويخرج من هذا الموضوع يمينا ويسارا ويسارا ومن ثم فإنك تجد الذهبي بعده ب... هو تلميذه الذهبي قام بتلخيص كتاب منهاج السنة بن تيمية لأنه يطيل الكلام ويتفرع يمين نعم وها نحن قرأنا تكراره في هذين الموضعين طبعا هو أيضا كرر غير هذين الموضعين ولكن سنكتفي بما قاله هنا نعم نعم تكثير سواب طيب فاذا لماذا لم يشتهر هذا اما لغفلتهم عن اما قالته او لتنبههم للوازم مقالته وانه يضرهم والله الحال نعم بالنسبه نعم الله نعم لا هنا يشرح صدره يجعل نحن ذكرنا في معاني الهداية هو لم يفرق في معاني الهدايه هو قصد تشريعيه مثلا نعم طيبا حرجا ففي تصرف من الله سبحانه ولكنه بنحو الاجبار بالتأكيد. نعم <تصفيق> <تصفيق> عند الاولى تشريع انا اعود اقرا في ننظر أين ذهب؟ هذا الآية الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يهديكم هذه اراده بحسب طيب فمن يريد الله ان يهديه هذه اراده تكوينيه لماذا؟ اذا في ردت الينا نعم هذا لأننا اوضحنا أن الهداية اقسام هداية بيان وهدايه قصر وهدايه توفيق اما هو فلم يفرق في الهداية هو يعد الهداية شيئا واحدا ليش اذا قلنا الاراده الاراده نحن نتكلم عن الهداية يريد ان يعني كان يامرهم يريد ان يامرهم بالهدايه طيب والثانيه يقصرهم على الهداية يريد أن لماذا صارت الهداية هنا مرادة تشريعا وهناك مرادة تكوينا وليكن أنتم ستعودون إلى أن الهداية هنا بعد البيان المراد بها هداية البيان هذا لم يأتي في كلام ابن تيمية هل يقول هداية الأمر؟ <تضحك> هل يقول هداية الأمر؟ هل توجد هداية امر عندك هل توجد هداية أمر؟ هو لم يبين هداية الأمر؟ أما أن تأخذه منه وتعطيه <تضحك> ابن تيمية هذا لا يجدي نعم هذا حديث آخر نحن أيضا لاحظوا نحن أيضا قلنا الهداية الأولى هداية بيان والهداية الثانية هداية توفيق نعم نحن التزمنا بهذا ولكنه لم يفرق في الهداية فلماذا يجعل هذه مرادة تشريعا وهذه مرادة تكوينا هداية البيان ليست هداية تشفيذية حداية تكوينية نعم لكن يوجد فرق في الهداية لأنه يوجد فرق في الإرادة هو قال يوجد فرق في الإرادة نحن قلنا هذه الهداية غير تلك الهداية ولا نقول هذه الهداية غير تلك الهداية الهدايتان مرادتان بإرادة تكوين لم لأنオ staff هدايتين من افعال الله سبحانه وتعالى طيب نعم اللي اللي مو ذا نرى امثال ابن تيميه وسيف الله شايف شايف يعني يقيمون أهل البيت ويعطون أراء ويفسرون آيات ويحطون روهم قبل لبمعالي وأن أسمنا هو يفهم ويفسر وليش يعني نشوف كذا هذا هو من, من, من جاهل من عنده مقام أهل البيت هل أهل من باب حسد هل من باب من أي باب نعم هذا من ضمن المؤاخذات التي سجلها أهل التسنن أنفسهم على ابن تيمية لأنهم قالوا إنه قد ظهرت منه أمارات النصب لعلي عليه السلام طبعا عندهم مؤاخذات عليه أكثر من هذا ولكن هذا من ضمن المؤاخذات عليه أنه قال في أمير المؤمنين كلمات لا يقولها من يحب أمير المؤمنين عليه السلام فمثل هذه الأحكام التي تقرؤونها في كتبه ثمت أمر نشير إليه أن ابن تيمية لا يجاهر ببغض أمير المؤمنين ويقول يقول أنا أحب علي بن أبي طالب وأنا أحبه أكثر من الرافضة لا أحد يتجرى على أن يفصح عن بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام فإذن هو لا يصرح بذلك ولكن من يقف على كلامه من الشيعة ومن غير الشيعة سجل عليه أنه قد بانت عليه أمارات البغض لأمير المؤمنين عليه السلام ولاحت منه من كلمات صدرت منه كراهيته لأمير المؤمنين عليه السلام وقد جمعت كلمات له في ذلك نحن لا نحب أن نذكر هذه الكلمات لأنها فيها إساءة لأمير المؤمنين فلا نحب نقلها فلأجل ذلك نسكت عنها وإلا فإنهم قد جمعوها بعض هؤلاء بعض أتباعه يقول أنه ليس مبغضا لأمير المؤمنين ولكنه يريد أن يرد على الرافضة فيتقمص ثوب الناصبي فيقول للرافضة يقول لهم لو قال لكم الناصبي كذا ثم يفرغ ما في جعبته لو قال لكم الناصبي كذا لا تستطيعون أن تردوا ويقول ما يريد أن يقوله يشتم أمير المؤمنين بلسان لو قال, لو قال الناصبي ومعلوم أنه لم يقل ناصبي قبله مثل هذه المقالة فهذا الـ الـ يعني الـ الإفاضة في نحن لا نهيدا استعمال عبارات تمس مشاعر أتباعه يعني رعاية لهم لا رعاية لا فإنه لا كرامة لناصبه ولكن يوجد من أتباعه لا نحكم عليه بالناصب فنسكت عنه رعاية لهم يعني على أي حد فإذن هو قد ثابت عليه عند غير الشيعة والذهبي دونه الذهبي أقل منه وربما مر بكم نقلنا كلام الذهبي في بعض أئمة أهل البيت عليه السلام كلام حسم ولكن قد مر بكم قبل أيام الدكتور عبدالله التركي يقول عن, عن الذهبي وهو من هو بغضا للرافضة نعم طبعا هذا معلوما أن المقصود يعني هذه المواقف ليست بغضا للشيعة لأن الشيعة لا يقدمون ولا يؤخرون الشيعة ليس رقما الرقم هو أهل البيت عليهم السلام الشيعة أتباع مساكين لأهل البيت عليهم السلام هذا الموقف من الذهبي وَالذَّهَبِ قَطْرَةٌ من بحر هذا الرجل والحمد لله رب العالمين السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. شيخنا هل أسباب النزول أو حديث الكساء يكفي لحصر أهل البيت صلى الله عليه بالخمسة ومن دونهم أم أن الاستقراق في شبهات السياق وال... وتغيير الضمير في الآية وبعضهم يقول أن تغيير الضمير في الآية لإدخال الغجال وليس لإخراج النساء هل أسباب النزول وحديث الكزاء كافيين من المفترض أن نحن نكتفي بهما لقطع النزاع أم أنه كثرة هذه الشبهات لها وجه قد ظهر من حديثنا في آية التطهير هذه الأيام أن الكلام في آية التطهير في دراسة آية التطهير في جهات الجهة الأولى في تعيين الإرادة في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أنها إرادة كوينية أم إرادة شريعية هل معنى الآية إن الله أمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا أم معنى الآية إن الله أذهب عنكم الرجس وطهركم إذا حدد حددنا معنى الآية إلى هنا فلا نحتاج بعد ذلك إلى عقد بحث في تحديد من هم أهل البيت سيكون من الواضح من هم أهل البيت لم لأن آية التطهير إن كانت آية عصمة فأهل البيت المقصودون فيها هم أصحاب الكساء خاصة أما النساء فلسنا معصومات بحكم القرآن وبحكم الإجمع طيب وإن كانت آية التطهير آية تكليف وهي بمعنى إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجزة وأن تتطهروا فلا ينفع الشيعة أن يكون هذا التكليف خاصا بأصحاب الكساء هذا تكليف هب أنه يوجد تكليف خاصا ببعض, ببعض الناس هذا لا يجب مزية لهم يوجد تكليف خاص بنساء النبي هذا لا يجب عصمتهم فوجود تكليف خاص بفئة من الناس لا يجب عصمتهم فليس في الآية متمسك للشيعة إذن المهم هو أن نعرف أن آية التطهير آية التشريف أم آية التكليف المهم أن نعرف أن آية التطهير مفادها إذهاب الرجس أم مفادها الأمر باجتناب الرجس المهم أن نعرف أن, آية أن الإرادة في آية التطهير إرادة تكوينية أم إرادة تشريعية ثم بعد ذلك لا نحتاج إلى البحث منهم. أهل البيت الذين قصدوا في الآية لأنهم سيتعيم تبعا من غير حاجة فالروايات التي فيها بيان من هم أهل البيت سندرسها ولكن ليس من جهة معرفة وجه الاحتجاج بآية التطهير على ما ندعي بل سندرسها كما ندرس كل آية قرآنية وردت روايات في تفسيرها قد تكون هذه الروايات الواردة في تفسيرها مؤيدة لوجه الدلالة الذي نعتمد عليه ربما كان كذلك وسيتضح هذا على أي حال نحن سرنا في البحث ليس ب... باعتبار جهات البحث في المسألة وإنما سرنا باعتبار ما قاله علماء المسلمين في موقفهم من هذه الآية جيلا بعد جيل هذا البحث سيأتي عندما نصل إلى السيوطي لأنه من التفسير بالمأثور في القرن, في القرن العاشر السيوطي توفي في 911 لم يبقى شيء نحن الآن في القرن الثامن ونحن صرنا نقفز قرنين قرنين سيكون البحث القادم أو الذي يليه في القرن العاشر إن شاء الله وفيه يأتي كلام السيوط والسيوطي فيه جمع للروايات والحمد لله رب